بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م حمك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحما للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم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 ألاَ إِنَّ كَلاَمَ عَذَابٍ مُهِينٍ وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُشْتَكِبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم قُلْ أَقَسَمْتُ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 117. وقفتنا فيها من كل زوج كريم 118. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين